ثم عذبنا لكم الكره عليهم وأمدناكم بأمواله وبنين وأمدناكم بأمواله وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها فإذا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 وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آيين تعلموا إغفرة لتبتعوا فضلاً لتبتعوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فص الله تفصيلاً وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه ونخ. في كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حتيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تذر وازرة وذر أخرى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, فيها فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ لُوطٍ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 فَكَبَرَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساسبيا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 قَلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا اللَّبِتَ غُو إلَى ذِلَّ عَرْشِ فَبِيَلاً سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ مَا يَقُولُونَ عُلُوٌّ كَبِيرٌ تُثَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ كِيْهِنَ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 وقالوا أين كنا عظاما ورفاتا أين لم يبرؤن خلقا جديدا قل كنوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكفر في صدوركم فسيقولون من يعبدنا قل لبي فطركم أول مرة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 ربك أعلم بما في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبئين على بعض، وأتينا داود زبورا، ولدع الذين جعثم من دونه فلا يملكونكشف الذر عنكم، فلا يملكونكشف الذر عنكم، ولا تحويلا.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 وآتينا ثمود الناقة مبقرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا رعيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فأخذ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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَدُرْرِيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَنَّةَ مَجْزَاءُكُمْ جَزَاءً مُفْضُودًا واستفز ذي من زماني صفات منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال وباولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان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 119. أحجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 110. أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البل والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَإِنَّهُ لَكَبِيرُ الْإِثْمِ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ افْتَرَيْتَ عَلَيْنَا شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ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 وَأَطْلُبُ رَضَاكَ دَخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناهى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤساه قل كل إيه يعمل على شاكلة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 قل لو كان في عرض ملا إن كت يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لنزلنا عليهم من السماء إملك رسولا قل كفى بالله شنيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا عذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 فقال له فرعون إني لأظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأرى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 وَشِرَاهُ وَنَذِيرَ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُفٍ وَنَزَلَ لَهُ تَلْزِيَةٌ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمسعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعون